سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين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 لَكِنَّ كَذَا خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا صدق لما معكم يا الذين لهو تالكتاب امنوا بما لِمَا لاصدق معكم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 فَمَنْ سَوَّجُوهَا فَلَمُتَّهَ عَلَى آدِ بَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا وكان أمر الله مسؤولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يزكون بلَل اللههُ يُزَّ مَ شاء وَل يبلَمُ نَفَتلَ فَيَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا آه كيف يفترون على الله الكذب وكفى الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ هَكَفَرُوا أَرَأَيْتَ وَإِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا